أخي أخي أخي أخي أخي أخي أنت أغلى أخيم في الوجود شذاك من الطيب عبق الورود وأنت ابتسامة شمس الضحى وأنت بروق الهنى والسعود وأنت ابتسامة شمس الضحى وأنت بروق الهنى والسعود وأنت جمال الرباب الربيع وصوت البلد لأحلى المرود زهور الرياض ونظم الجمان لأجلك شعري وخي يجد زهور الرياض ونضم الجمال لأجلك شعر أخي يجود تفضل وهك الهدايا العظام وباقة عطر وقلب شرود أنا مث الوبل الغمام البعيد ترى الوكف لكن برق بعيد أنا مث وبل الغمام البعيد ترى الوكف لكن برق بعيد أنا مثل وبل الغمام البعيد ترى أنا زهرة نرجس المبتلى بشوك يحيط بها من حديد أنا درة في جبين الزمان يراها الأنام بثوب جديد أنا درة في جبين الزمان يراها الأنام بثوب جديد سأبقى على الدهر عنوى نعيز ويذكرني الدهر مجد يسود بروم العواتي تصبرت حين وقد هزجف للأساب الرعود بروم العواتي تصبرت حين وقد هزجف للأساب الرعود وحطم قلبي موج حياة وأظلم ليل الشتاء الرعود وحطم قلبي موج الحياة والشتاء والبرود لأني, لاني مستمسك بالكتاب كتاب, كتاب الإلهي سابق سعدت